أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضليل؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سِدِّيلِ فجعلهم كعصف مأكول